وما يذكر الا طول الباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القران للإمام القرطبي يوتفق معكم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 توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة السابعة والأخيرة من مسائل الجزء الأول من أجزاء الآية الحادية والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة لا يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك أورد الإمام ما قاله العلماء في نكاح نساء المجوس ومنه ما قاله مالك من أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات ثم عرض الامام ما قيل من ان المسلم لا يحل له ان يطأ المجوسية حتى تسلم ثم قال ان الحسن البصري وهو من لم يكن غزوه ولا غزو اهل ناحيته الا الفرس وما وراءهم من خراسان وليس منهم احد اهل كتاب جاء عنه ما يبين لنا كيف السيرة في نسائهم إذا سبين ثم انتهى وقت درسنا أمس عند هذا الحد يا عم نعم يا ولدي والآن بإذن الله نتعرف إلى ما قاله الحسن البصري خلال لقائنا مع الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع سبحان الله وحمد الله ولا إله إلا, ألا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا الله أورد الحسن البصري يا إخواني حديثاً ينتهي إلى أبي عبيد قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال قال رجل له يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتم قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم نأمرها أن تغتسل وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصيبها حتى يستبرئها وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أنهن الوثنيات والمجوسيات لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني العثائف لا من شهر زناها من المسلمات ومنهم من كره نكاحها ووطئها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبه لما في ذلك من افساد نسب والان ننتقل الى الجزء الثاني من الايه وهو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم وفيه إحدى عشرة مسألة الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك واجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام المسألة الثانية في هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي قال محمد بن علي بن الحسين النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ ولا تنكح المشركين قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي فقال كثير من أهل العلم لا نكاح إلا بولي قال أبو عمر حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا لأن الذين وصلوه من أهل الحظ والثقة وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل ومن تابعه حفاظ والحافظ تقبل زيادته وهذه الزيادة يعضدها أصول قال الله عز وجل فلا تعضلهن ان ينكحن أزواجهن وهذه الآية نزلت في معقل ابن يسار، اذ عضل اخته عن مراجعة زوجها قاله البخاري ولولا ان له حقا في الانكاح ما نهي عن العضل ومما يدل على هذا ايضا من الكتاب قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهم وقوله وانكحوا الايام منكم فلم يخاطب الله تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لبكرهن وسيأتي بيان هذا في سورة النور وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصه موسى عليهما السلام إني أريد أن أنكحك على ما يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى وقال تعالى الرجال خوامون على النساء فقد تعاضد الكتاب والسنة على أنه لا نكاح إلا بولي قال الطبري في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي ابطال قول من قال إن للمرأة البالغة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبه حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها وفيه بيان قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها وروى الدار قطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال حديث صحيح وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا الحديث صحيح والاعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج انه قال سألت عنه الزهري فلم يعرف ولم يقل احد عن ابن جريج غير ابن علية وقد رواه جماعة عن الزهري فلم يذكروا ذلك ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة بانه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو ثقة امامه وجعفر ابن ربيعه فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم ومن حفظ فهو حجه على من نسي. هذا لو صح ما حكى ابن عدي عن ابن جريج فكيف وقد انكر اهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرزوا عليها وقد اخرج هذا الحبيث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو حاتم لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا وشاهد يعدي إلا ثلاثة انفس سويد بن يحيى عن ابن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس ولا يصح في شاهدين غير هذا الخبر وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما وقد كان الزهري والشعبي يقولان إذا زوجت المرأة نفسها كفأا بشاهدين فذلك نكاح جائز وكذلك كان أبو حنيفة يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفءا بشاهدين فذلك نكاح جائز وهو قول ظفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما قال ابن المنذر وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن أقوال أكثر أهل العلم وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كف أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي وهو قول محمد بن الحسن وقد كان محمد بن الحسن يقول يأمر القاضي الولي بإجازته فإن لم يفعل استأنف عقدا ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفءا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عراضية تزوجت مولا وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الوجوب كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال أيضا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عليه علمت الآن يا عم أنه لا يجوز النكاح إلا بولي وأريد أن أعرف منك هل يصلح أي رجل لكي يكون وليا لا يا ولدي للولي شروط لا بد أن تتوفر فيه الحرية والعقل والبلوغ سواء كان المولى عليه مسلما او غير مسلم فلا ولاية لعبد او مجنون او صبي لانه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه فاولى الا تكون له ولايه على غيره هل يعني هذا انه لا يشترط ان يكون مسلما يشترط ان يكون مسلما اذا كان المولى عليه مسلما فانه لا يجوز ان يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي وكتابه الجامع لإحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم